أعوذ بالله من شر الشيطان المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المبين بل عجبي فَيُرُونَ هَذَا شَيْئًا عَجِيبًا إِذَا مِتْنَا وَتُرَابٌ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ فَإِذَا النَّاسُ مَاتُوا قُسِمَ الْأَرْضُ بَيْنَهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ دَخَلْنَا نَبِيٌّ حَتَّى لَمَّا جَاءَ أَنْ فَهِمُوا أَمْرَ الْمُرْسَلِينَ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا مَن دَخَلَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا وَاسِيَةً وَأَمْدَدْنَا فِيهَا مِن كُلِّ دَو Gén. فَبَشِّرْهُ وَلِصَالِحٍ بَلْ حَصِينٌ وَالنَّخْلُ بَاسِقَاتٌ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَأَخْرَجْنَا بِهِ بَلْدَةً مُّنتَ قَذَالِكَ نُقِرُّ تَنَبَّثَ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ حِثٌّ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ وَعَادٌ وَقِيلَ عَوْنٌ وَإِخْوَانٌ نوط وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تبع كل كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَسْعَنَّا بِقُلْتِ الأول بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَيْطٍ جَدِيدٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ يَا سَالِكًا مُتَلَسِّيًا عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَائِمًا مَا هَلْ سَيُنْقَلُ إِلَّا نَدْلَهُ رَطِيبٌ عَاتِمٌ وَجَاءَ اسْتَسْقَوْنَ مَوْتٌ بِصَفٍّ لَا لِكَمَا كُنْتَ مِنْهُ تَحْمِلُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ نَّعَمَتْ تَعِيشُ وَشَقِيٌّ لَقَابِتُ تَشْرِيفُ وَطْنِ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْ كِتَابٍ أَفْصَحَ بَصْرُكَ الْيَوْمَ هَدِيلٌ وَطَالَ طَوِيلُ زَعْمًا لَدُنْيَاتِ انقياع في جهنم ما كل كفار عنيد ننا عن خير معتذب موري الذي جعلنا الله اله اخر فامتيام في العذاب السجين قَالَ قُلْنَا رَبَّنَا مَا أَطْوَيْتَ وَلَاتِيكَ كَانَ فِي ضَلَالٍ عَنِّي قَالَ لَكُمُ التَّقْوِيمُ لَدَيَّ وَقَدْ لَمْ تُؤْلُوا إِلَيَّ أَيُمْتَدُّ الظُّلْمُ لَنَا وَمَا أَمْرُنَا مِنَ الْعَدْلِ يَوْمَ نُقُولُ الْجَزَا لِمَنْ حَسِبَ أَنَّ سَنَفُونُ نَمِيمًا وَأُمِّلَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُسْتَقِيمِينَ غَيْرَ دَعِينَ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيٍّ مَّنْ خَشِيَ رَبَّهُ حَمَلًا بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ يقولوا سلام ذلك يوم القدر لمن لا يشاء نفسها ولدينا مزيد كم اهلتنا قبلهم قومهم اشد منهم بقشره كنا قوم في بلاد هل من نصير ان انزالك لذكرى من كان له قلب او هل قسما وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما انا منزه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 وَيَوْمَ يَسْمَعُونَ صَيْحَةَ الدِّينِ فَذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّنَا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا النُّشُورُ يوم تَشْقَقُ الْأَرْضُ عَنْكَ صَرْعًا ذلِكَ حَشْرٌ عَلَى الَّذِينَ لَا يَشِيرُونَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَخُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَدِدٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ